وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا صُمًّا ثُمَّ تَبَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَمْعًا وَصُمًّا كَثِيرًا والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني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 وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ لَّيمَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ والله وفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان ياما أكلان الطعام انظر كيف نبين لهم لايات ثم انظرنا أن لا يوفكون ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد من قبل وأضلوا كثيرا